انَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فيكون